بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد الحمد لله درسين تقاويدات عندنا درس عندنا اليوم ان كيف نستقبل شهر رمضان اتم اديه صومك جيله وذر نجرا ربنا غبي نور هنجر اتم اديه صومه كتاب نوطم كتاب صالح بن فوزان بن فوزان ان شاء الله درسنتم انتون فبلوا صلاه التراويح والتهجد في شهر رمضان فبلوا دلا تراويح كجرتوا اي دلا تهجدت ketika اديه صومه يشتاق يقول كعبسي ملن يشيتا رذبن فقبل صلاه التراويح فضلا شهر رمضان حسى <مؤكس> ketika اديه رمضانيه وهي سنه مؤكده تراوي انت ويش سنه جبدول سنه مؤكده سنه جبد ديبتغوفو بل من اكل السنن بل يشي يعني هي سنة أما سنة فالسنة دي بيديني غو يتكنتي امني اجر غو درباكوا وقد النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه ليالي من شهر رمضان حتى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تقيد اساحبتين اسا ketika halkan ادسو مكاس يصلي وهم يصلون رسولكم دولته صحابتي اسا لن دولته كاجير وراهو اسفان دولته ثم انه تخلف عنهم رسولك صلى الله عليه وسلم ولندلته امن ما يدن ويا تو جلاه في يقين في اخر الليله الكن مشوا رسولك صلى الله عليه وسلم جلاه في يقين ما انف جلهف الله عليه وسلم دي الداف جلهافني اشيد فجلاف قم انف جلهافني خشيه ان تفرض عليهم رسولك السودات يقينك ونتجت ربن في يا اي شينن والفاتوه لانن ديره السادات يا الله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم لاودا ومع على هذا ولم يتهك لصرف لذا رسول الله عليه وسلم وسيلات انن سادات الرحجتني سيلات فرادي اتاتي فرادي لو اشيتا ادلا سندلا ديره شناكو ينو طلفات تقوا دلات ان يقول فات الله صلى الله عليه وسلم تحسداته لكثير اما سنن اكو قوايدا انبليد من أجل أن يعلموا أنها ليست فريضه الي أك ان منبره سنه اش فراديم وانما هي سنة مؤكده دوم شنبته سنه عضو جذب وهي من خصائص شهر رمضان شي من حسه اش ن ادي الصوم الذي ادي دبي وتكون صلاه التراويح في اول الليل دولان ترويان انه هلكنوا بورسا كسوميشي هلكنوا كني دابا كيدي فاذا جاءت العشر الاواخر ملئ في ان كرمشوا وقو فانهم يزيدون تهجدا في آخر الليل ما اذا ترويان دولتي امني تهجد ادرتي كيدي الميصوميشوا هلكوا ليمان اكشين ديبته فضل اسوندرك ليتم لهم احياء الليل اكشين حلكن منزيمه الجنود الحقيق كان عما يتهاجد التائهين بيلتوا كيده كي رسوله اصحاب تن رسوله عادن اشياء وملئوا اشياء بيلتوا كيده ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان صلى الله عليه وسلم عاد اذا كان في الأشرين الأولى يسلي وينام الا ما عند رسوله كان عاد اذا لديه الرمه رفاقيده فاذا جاءت الاشهر الاواخر اممل امتن كر مشوا اشيا شمر وشد المئزر وايقظ اهله رسول كي ويدن غدانه هيدن وجاب افته مرت وجاب افته وايقظ اهله ورسال لاتكاسه فيدين وفي روايه كتقار روايه ابيها احى الليل كله رسول الله عليه وسلم ان هل كم مزيمه رفعوا كدين غمي امبريسكدي والحاصل ان صلاه التراويح سنه مؤكده يعني وطم بلكي دوران تراويح سنه جاب واكيد تفعل جماعه في المساجد شيء جماعه مسكيتي دلهنيا كده ولا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها ذوب هي فايت واكيد كل يومن اسلامه هو قد الصوم شيء اساس الى جلهف دبا ولا يتركها سلك سله فيدن وكيد لانه يفوت عليه خير كثير ما ينن لكس ان لا ترى ويا لكس ابغى خير قد وجب ود تسد بريقيه لقوله صلى الله عليه وسلم حب رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم والنية من قام رمضان ايمانا واحتسابا نم اديه صومك كانن ايمانك كانن انم درجت دغر واق الرقب غفر له ما تقدم من ذنبه رب سبحانه وتعالى قدنثث ربن ذنبه بكل سمى في قيده يرباهات صبحات يقيو وقال عليه الصلاه والسلام رسول صلى الله عليه وسلم يتم جبه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا لم هلكن ليله القدر يا ايمانيا اجته امنهم درجد له ما تقدم من ذنبه ربن ذنبه بكل سمى في قيده تنافطدوا خيري بالديون الجنوت رويا قصدي ولايله القدر هي ليله القدر مبارك هلكن كانوا كان اقران قصدينكم غير معينه في ليله من الليالي اما بار ان هلك معلومه ابوك فكل ليله يحتمد انها ليله القدر كلها لكم يعني اي ليله القدر قصدها هذه فاذا قام جميع ليالي رمضان من اسلام افدي ان هلك صوم كل اجد فانه يضمن انه قد كام ليلة القدر ابصم المسن تماما قدوا ببره قام بحلقه ليله القدر هيجته فيحصل على قيام رمضان كله يؤمنه التسعين في يقيده ابصم المس فهم درغته اجن ويحصل على قيام ليلة القدر يؤمنه درغته يقين اجن ليله القدرها سلكنا صلى الله عليه وسلم اقرب حديث نذبني من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نم كل ليله القدر يا ايمانك اب يوم برجد الرقبه اجد كل سميع في وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته نم امام وان ولي اجته باك ان كسبوا دعاء التراويه ووديون ان بري صاف فهذا مما يؤكد على المسلم بشنت دون ما يكره دي بيت اسلامه ان غوبك اي يحضر صلاه التراويح ولا تراويح من اولها كتبكم من اوله إلى آخرها اخرها حتى كم في كل ليالي رمضان وفن ابدائه هل ادستؤتكن كلها القصومه سيتي تجت سير في الدين يعني افضل جد والكجبه وصلاه التهجد بلا تهجد في الأشر الأواخر اتى <تصفيق> ككرميشوا لاجل أن يحصل على هذا الثواب العظيم ابكم ما اكن ان كرميشوا زو ولا يحرم نفسه من هذا الثواب اكن ان ثوابه في الضغ الذي هو أحواج ما يكون اليه ثواب ان ان دبل التاج ketika بني يكسو بالتاج ثوابه سم يدون ان التاج زياده في حسناته امانا اجن السلطان اكن زياده في حسناته دسسيت اني قد بدت ادرتي في وتكفيرا لسيئاته اي يؤمن نه حمد عيسى كوسا عيسى مسمع كلمه يكير دو ثناف تو يو دسسيت ادرتي امنه كوسا انت سمعت كلمه يكنيتي نوتي دم نورافدين يكير سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك